عن الركن السادس والأخير من أركان الإيمان بالله جل وعلا ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره وقدمت في المحاضرة الماضية بمقدمة تأصيلية مهمة بين يدي الحديث عن الإيمان بالقدر وأشرع الليلة بإذن الله تعالى في تأصيل الموضوع لغة واصطلاحا بالتعرف على معنى القضاء والقدر لغة واصطلاحا فإذا ذكر القدر ذكر القضاء فما هو القضاء والقدر لغة وشرعا ثم نتعرف بعد ذلك إن شاء الله تعالى على منزلة الإيمان بالقدر في العقيدة الإسلامية أولا معنى القضاء في اللغة قال ابن فارس وهو من أهل اللغة القاف والضاد والحرف المعتل قضاء أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته هذا هو المعنى اللغوي للقضاء يعني المادة مستخلصة من إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته وقال في النهاية القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه فالقضاء في اللغة معناه إحكام الشيء إحكام الشيء وإتمام الأمر إحكام الشيء وإتمام الأمر هذا هو أصل معنى القضاء وترجع إليه جميع المعاني في اللغة العربية ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيرا في القرآن الكريم وكل معاني هذه اللفظة قد تأتي متداخل أحيانا ترجع إلى الأصل السابق الأصل السابق ألا هو إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه إلى جهته فمن المعاني التي وردت في القرآن الكريم للقضاء جاء القضاء بمعنى الأمر قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَاهُ وَقَضَى يعني وأمر فالقضاء هنا بمعنى الأمر وَقَضَى رَبُّكَ أي وأمر ربك سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له وجاء أيضا القضاء في القرآن بمعنى الانهاء. قال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر وقضينا إليه ذلك الأمر. أي تقدمنا إليه وأنهينا. أي تقدمنا إليه وأنهينا. وجاء القضاء بمعنى الحكم. قال تعالى فاقض ما أنت قاب. أي اصنع وحكم وافعل ما شئت وما وصلت إليه يدك حكاية عن سحرت فرعون. فقض ما أنتقض، فالقضاء هنا بمعنى الحكم، وجاء القضاء أيضا بمعنى الفراغ. قال تعالى: فقضاهن سبع سموات، فقضاهن سبع سموات، أي فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين كما قال الإمام الطبري في تفسيره، أي فرغ من تسويتهن سبع سماوات في يومين. وجاء أيضا بمعنى الأداء. قال تعالى: فإذا قضيت مناسككم، أي فإذا أديت مناسككم. وجاء القضاء أيضا في القرآن بمعنى الإعلام أو الإخبار بمعنى الإعلام أو الإخبار قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الآية أي أعلمنا بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزل إليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وجاء القضاء أيضا بمعنى الموت قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه, فقضى عليه أي أماته هذه أهم معنى القضاء في اللغة التي وردت في القرآن الكريم جاءت معنى الأمر بمعنى الإنهاء بمعنى الحب بمعنى الإعلام بمعنى الأداء بمعنى الموت كل هذه الألفاظ وردت لمعنى قضاء لمعنى قضاء أما القدر أما القدر لغة فالقاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته يدل على مبلغ الشيء وكنه أي حقيقته ونهايته ويطلق القدر على الحكم والقضاء أيضا خلي بالك ويطلق القدر على الحكم والقضاء أيضا ومن ذلك حديث الاستخارة فقدره لي ويسره لي والقدر بتحريك الدال أو بتسكينها يعني القدر أو القدر بتسكين الدال أو بتحريك الدال معناه الطاقة الطاقة. ومن ذلك قول الله تعالى فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره طاقته وفي قراءة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فبالتحريك والتسكين سواء يعني الطاقة أو القدرة ويأتي أيضا القدر بمعنى التضييق بمعنى التضييق قال تعالى وأما إذا ما له ربه فقدر عليه يعني فضيق عليه ومنه قول الله تعالى في حق نبيه يونس فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه وليس كما ظن بعض الناس أن يونس شك في قدرة الله كلا فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه وقدرت الشيء أقدره من التقدير ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له, له من التقدير وهكذا يتبين لنا أيها الأحبة من التعريف اللغوي للقضاء وللقدر أن رابطا قويا جدا بينهما لغة أن هناك ترابط بين القضاء والقدر من حيث التأصيل اللغوي أما المعنى الشرعي للقضاء والقدر فمعنى القضاء والقدر شرعا هو تقدير الله تعالى القضاء والقدر تقدير الله تعالى الأشياء في القدم تقدير الله تعالى الأشياء في القدم وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة وكتابته لذلك ومشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها جل وعلا إذن ذكرنا الآن المراتب الأربعة أو المراتب الأربع للقدر كما سأفصل فالتعريف اللغة الشرعي للقضاء والقدر هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم خلي بالك وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له أي لهذا الشيء الذي كتبه ووقوعها على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى ووقوعها على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى ومراتب القدر أربعة كما هو ظاهر في التعريف المرتبة الأولى هي العلم والمرتبة الثانية هي الكتابة والمرتبة الثالثة المشيئة والمرتبة الرابعة الخلق سأفصل العلم والكتابة والمشيئة والخلق هناك بعض أهل العلم من فرق بين القضاء والقدر هناك من أهل العلم من فرق بين القضاء والقدر فالفريق الاول وهناك من اهل العلم من قال لا فرق بين القضاء والقدر اما الذين قالوا لا فرق بين القضاء والقدر فكل واحد قالوا فكل واحد منهما يدخل في معنى الاخر فاذا اطلق التعريف على احده يشمل الاخر اذا اطلق التعريف على القضاء يشمل القدر واذا اطلق التعريف على القدر يشمل القضاء والفريق الثاني قال لا هناك فرق بين القضاء والقدر منهم من قال القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل هذا القضاء يعني حكم مجمل قضاه الله تبارك وتعالى في الأزل وبعدين يأتي التقدير أو القدر هو الحكم بوقوع الجزئيات لهذه الكليات التي قدرت في الأزل يبقى القضاء أشمل وأعمل من الإيه؟ من القدر هذا قوم ومن من قال بأن القضاء هو بان القدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل يبقى القول دا عكس القول ايه الاول قول ثاني عكس الاول قال بان القدر هو التفصيل القدر هو التقدير قديم الازل والقضاء هو التفصيل والتقطيع يعني ينزل هذا القدر الكلي في اوقات معلومة بمشيئة الله تبارك وتعالى على الكيفية التي اردها او خلقها عز وجل اما قول ثالث قال قال العلم القضاء هو الخلق الراجع الى التكوين أي بالإيمان على وفق القدر السابق يبقى برضو هنا القول هذا قدم القدر على القضاء والقدر هو ما يتعلق بعلم الله الأزلي فهو أشمل وأعم الشيخ حمل بالصالح الثانيين حفظه الله قال القضاء والقدر لفظان متبيينان القضاء والقدر لفظان متبيينان إن اجتمع ومترادفان إن افترقا. يعني اذا افترق اجتمع واذ اجتمع افترق اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع بمعنى اذا ذكر القضاء والقدر معا فالمعنى لكل مفردة منهما واحد واذا افرد اللفظان صار لكل لفظ منهما معنى يختلف عن المعنى الاخر هذا معنى اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الازل ان يكون في خلقه وعلى هذا كن التقدير سابقا على القضاء هذا بالنسبة لتفسير الشيخ محمد ابن صالح اما القضاء إذا ذكر مع القدر فكلهما لهما معنى واحد مشترك كما ذكرت والراجح والله تعالى أعلم أنه لا فرق بين القضاء والقدر لا فرق لا لغة ولا اصطلاحا كما بينت ولا دليل من القرآن والسنة للعلماء الذين قالوا بالتفريق بين القضاء والقدر لغة واصطلاحا لا دليل لديهم من القرآن والسنة الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لازيما وقد ذكروا جميعا أنه عند إطلاق أحدهم فإنه يشمل الآخر اتفقوا جميعا على أنه إذا أطلق لفظ من هذين لفظين فإنه يشمل الآخر وبعد هذا التأصيل اللغوي والاصطلاحي لمعنى القضاء والقدر تعالى وبنا نتعرف على الأدلة القرآنية والنبوية على وجوب الإيمان بالقدر أولا أدلة القرآن على وجوب الإيمان بالقدر قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. أدل على وجوب الإمام بالقدر من القرآن والسنة. وبعد ذلك هات التفصيل للمراتب الأربع اللي ذكرت. خلي بالك. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. الله تبارك وتعالى علم الأشياء وقدرها في الأزل وكتبها وشاءها سبحانه وتعالى. إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا أي قضاءً مقضي وحكما منهيا ممدودا وقال تعالى: فَلَبِثَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثم, ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى أي جاء موسى موافقا لقدر الله تعالى وإرادته وقال عز وجل فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون سبحانه وتعالى خلي بالك الآن للإيمان بالقدر يريح القلب يريح القلب قال الله عز وجل فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ولاحظ أن من شك في القدر عاش تعيسا في الدنيا والآخرة ومن آمن بالقدر عاش سعيدا في الدنيا والآخرة كما أصلت في المقدمة الماضية قال الله تعالى من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره فهذه الآيات وغيرها كثير جدا في القرآن تدل على أن الله تبارك وتعالى قد قدر كل شيء قد قدر كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر أما الأدلة العامة من السنة النبوية فيكثر أيضا وسيأتي تفسورة في بيان المراتب الأربع للقدر فلقد دلت نصوص السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل الذي نحن بصدده قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأيضا ما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه والله لو استقرت هذه العقيدة في القلب ما رأينا هذا الواقع المر الأليم للأمة بصفة عامة ولكثير من أفراد المسلمين بصفة خاصة ما رأيت من يأكل الحرام وما رأيت من يسرق وما رأيت من يجبل وما رأيت من يرتشي وما رأيت ما رأيت قال علي الصلاة والسلام وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه فكل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى وايضا روى الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يؤمن يشهد أن لا إله محمد رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع. يشهد ان لا اله الا الله. واني محمد رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر. فنفي اصل الايمان عمن لم بهذه الاربع يدل على وجوب الايمان بها. وايضا قال طاووس طاووس هو توصف كيسان اليماني ابو عبد الرحمن وهو من سادة التابعين وهو من سادة التابعين قال أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس يا سبحان الله كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. قال القاضي عياب في نقل ذلك الانوى النووي عنه في شرح مسلم. يحتمل ان العجز هنا على ظاهره وعدم القدرة. وقيل هو ترك ما يجب فعله. والتسويف به وتأخيره عن وقته. والكيس ضد العجز. وهو النشاط والحذق بالامور. قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى الكيس. والعجز او حتى العجز والكيس او الكيس والعجز. فكل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله عليه الصلاة والسلام في القدر. فنزل قول الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ان كل شيء خلقناه بقدر. وكل هذه الاحاديث تدل دلالة صريحة واضحة على وجوب الإيمان بالقدر هذه ادلة عامة على وجوب الإيمان بالقدر تأتي الادلة التفصيلية لمراتب الإيمان بالقدر وقد ذكرت انها تنقسم الى اربع مراتب المرتبة الاولية هي مرتبة العلم والمرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة والمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق خلي بالك لانこう الكلام في افي غاية الاهمية المرتبة الأولى ممرتبة العلم الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات المرتبة الأولى هي مرتبة العلم وهي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء من الموجودات والمعدومات يعني العدم الله سبحانه وتعالى يعلمه لو كان كيف كان يكون فالمرتبة الأولى من مراتب القدر خلي بالك لو ف... يعني لو فهمت هذه المراتب زال كل إشكال المرتبة الأولى من مراتب القدر هي مرتبة العلم وهي أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات فعلم ما كان سبحانه وتعالى وما هو كائن وما سيقول وما لم يكن لو كان كيف يقول علم الله شامل لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء فما من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم ما في قعره إلا ويعلم ما في وعره وما من بحر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره وما تحمل من أنثى ولا تبع على ظهر الأرض إلا بعلمه وما تسقط من ورقة من شجرة أو نخلة على سطح الأرض إلا بعلمه كل شيء في الكون في السماء وفي الأرض وفي غيرهما أي فيما دون الأرض أو فيما دون الماء كل شيء يعلمه الله عز وجل خل من هذه المرتبة فعلم الله شامل وعلم الله كامل وعلم الله محيط قال تبارك تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنّة في بطون أمّاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين أو ليس الله بأعلم بأعلم ما في صدور العالمين وإذ قال ربك للملاّئكَ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم انتم لا تعلمون. ايات كثيرة جدا في القرآن الكريم تدل على ان علم الله شامل كامل محيط بكل شيء. وفي الصحيح البخاري. ايات كثيرة. في الصحيح البخاري. خلي بالك لان والله العظيم. الايمان بالقدر ستعيش به في سعادةٍ لو اجتمع اهل البلاغة ليجسدوها لعجز عن ذلك والحديث عن القدر يزيد الايمان في القلب السليم يزيد ايمان القلب السليم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل النبي عن اولاد المشركين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين يا الله الله أعلم بما كانوا عاملين يا أخي يعني سمحني من أن أقرأ أخرج كده عشان أدلك يعني جزئية كده أخفه فيها الحدة المعلومات المنهجية دي لو أن أستاذا في الفصل مدرسا في الفصل ودخلنا عليه وقلنا له يا أستاذ فلام هل تستطيع أن تحدد لنا ونحن لم نصل الى منتصف الفصل الدراسي بعد هل تستطيع ان تحدد لنا الخمسة الاوائل في فصلك يقدر او لم يقدرش ها اه يقدر اميا فلان اميا فلان اميا فلان اميا فلان ام بالترتيب ولكن الولد ده هو اللي يطلع الاول الله كيف هو المدرس يعلم الغيب لا يعلم الغيب لكنه استطاع من خلال علمه بقدرات كل طالب ان يحدد الطالب المتفوق او المتفوقين بحسب قدراتهم من خلال علمه بهم اليس كذلك فاذا كان المدرس يستطيع يستطيع ان يعلم ان يعلم تفوق طالب من طلابه وربما حدد لك مجموعه معينا يدور الطالب في فلكه يعني قد يزيد او ينقص درجات قليلة. فاذا كان البشر المدرس هو بشر يستطيع ان يحدد شيئا لطالب من طلابي في فصله قبل أن يفعل الطالب هذا الفعل بعشر أو بأيام أقول إذا كان البشر يعلم ذلك ويقرر وربما تأتي النتيجة قريبة من تقريره ألا يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يعلم ما سيفعله الخلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها وهم خلقه وهم خلقه فالرسول الخاصل يسأل عن أولенных المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين الله يعلم ان شب هذا الغلام ما الذي كان سيفعله إلا أن يلقى إن قدر الله له الحياة الله أعلم بما كانوا عاملين وفي الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم ما كانوا عاملين والحديث أيضا الراب الخري ومسلم وفي الصحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا وفي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين يا عائشة أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار اللهم سلم يا رب وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. أعلم أن الحديث يسبب إشكالاً كبيراً لدى جل المسلمين، ولكن يزول إشكالك إذا فهمت كل هذه الأحاديث من خلال الرواية التي رواها الإمام البخاري ومسلم من حديث سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه. ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر قيداً جميلاً في هذه الرواية. فقال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل. بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس هذا القيد يزيل كل إشكال فيما يبدو للناس فهو يرأي يريد بعمله الثناء عند الناس ولا يريد به وجه رب الناس فالرياء كما قال أهل اللغة فيروز أبادي وغيره راء مراءة ورياء ورياء أي أظهر خلاف ما يبطن وأراد بعمله المخلوقين للخالق فالرسول صلى الله عليه وسلم قل إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس اللهم ارجوكم الإخلاص في القول والعمل والحقيقة المرائي غبي المرائي غبي لسى الله نجنبنا الرياء لأنه يعمل إلى من جعل الله قلوبهم بين يديه يعني يعمل من اجل الناس والناس قلوبهم جميعا بين ادي رب العزة سبحانه وتعالى ولذلك قال ابن القيم في حق المراء قلب من ترائي بيد من عصيت تدبر قلب من ترائي بيد من عصيت يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحول القلوب بالحب والبغض فمن يراي من اجل الناس الله وحده والقادر على ان يملأ قلوب الناس له بالحب وبالبغض. فان كان الامر كذلك فلم توجه وجهتك وقلبك للناس. فالمرأي خاسر في الدنيا والاخرة. لان المعاقبة بنقيض القصد امر ثابت شرعا وقدرا. لان المعاقبة بنقيض القصد او بضب القصد امر ثابت شرعا وقدرا. يعني من يريد بعمله الثناء عند الناس سيذمه نفس الناس الذين أراد عندهم الثناء قال صلى الله عليه وسلم من يرأي يرأي الله به ومن سمع سمع الله به من يرأي يرأي الله به ومن سمع سمع الله به من أراد السمع والشور بالباطل سمع الله به ومن أراد وجه الله تعالى بعمله جعل الله عز وجل له الثناء الحسن على الألسنة كما في صحيح مسلم قال أبو ذر يا رسول الله إن الرجل أعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فيلقي الله له الثناء الحسن يعني على ألسنة الناس فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين تلك عاجل بشرى المؤمن إنما المرأي يعاقد ضد قصده في الدنيا ويخسر في الآخرة قال ربنا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال ربنا سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال ربنا سبحانه في الحديث القدسي الجليل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك وأنا منه بريء وهو للذي أشرك إذن النبع الصمي يقول إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة وهكذا وفي صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه خلي بالك أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر من قدر سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت أي الأب الأسوال الدؤلي فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال بن حسين فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعلون يسألون فقال لي يرحمك الله تعالى إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة وفي لفظ مدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق أو الكلام والنفس تم تتمنى وتشتهي وفي لفظٍ والأذن سماعها وال والأذن زناها السمع والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه حديث البخاري ومسلم وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا غلام إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهم. احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله وأعلم ان الام لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف اي بما كتبه وقضاه وقطله الرب سبحانه وتعالى رفعت الأقلام وجفت الصحف وعن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتضرون ما هذان الكتابان قال قلنا إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم المرتبة الأولى اللي اتكلم عنها مرتبة لإيه؟ العلم هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى باسماء اهل الجنة واسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذي في ساره هذا كتاب اهل النار فقال للذي باسماءهم واسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم ليزاد فيه ولا ينقص منهم ابدا فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء اذا نعمل يا رسول الله ان كان هذا امر قد فرغ منه فقال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال بيده فقبضها أنا أقلد فعل النبي الآن ثم قال بيده فقبضها قبض يده ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد ثم قال ابنون فنبذ بها هكذا فقال فريق في الجنة ونبذ باليسرى فقال فريق في السعيد الحديث رواه الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح وقال وقال المبارك فوري في تحفة الأحواذي والظاهر من الإشارة والظاهر من الإشارة أنهما كتابان حسيان أنهما كتابان حسيان وقيل تمثيل وقيل تمثيل واستحضار للمعنى الدقيق الخفي في مشاهدة سامح حتى كأنه ينظر اليه رأي العين ولا يستبعد إجراؤه على الحقيقة فإن الله قادر على كل شيء ولا يستبعد إجراؤه على الحقيقة فإن الله قادر على كل شيء. يبقى المرتبة الثانية بعد مرتبة العلم الله علم ثم كتب الإيمان بالكتاب يا خلنا يدخل فيه خمسة تقادير خلي بالك الإيمان بالكتاب ومرتبة الكتابة ومرتبة الثانية مرتبة القدر يدخل فيه خمسة تقادير التقدير الاول هو التقدير الازلي قبل خلق السماوات والارض خلي بالك الكتابه بقى كتابه يدخل فيها مرتبة دي خمسة تقدير ربنا قدر في الكتابه خمسة تقدير مختلف التقدير الاول هو التقدير الازلي قبل خلق السماوات والارض يا الله فالله رازق قبل ان يخلق المرزوقين الله رازق قبل ان يخلق المرزوقين وعالم قبل ان يخلق ما يعلم احوالها أو قبل أن يخلق الخلق الذي سيعلم أحواله فالتقدير الأول هو التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله القلم قال ربنا تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لتقدير ايه أزلي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لو يحب كل مختلف فخور آيه جميلة تريح القلب ما أصاب من في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري عن عمران ابن حسين قال دخلت على النبي عليه الصلاه والسلام وعقلت ناقتي ربط الناقه خارج المسجد وعقلت ناقتي بالباب فاتاه ناس من بني تميم اتى النبي ناس من بني تميم فقال لهم النبي اقبلوا البشره يا بني تميم الرسول عاوز بشرط بشره اقبلوا البشره يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا فحاولت الا بالله يعني ظن ان فلوس قالوا بشرتنا فاعطنا قالوها مرتين بشرتنا فاعطنا ثم دخل عليه ناس من اهل اليمن فقال النبي عليه الصلاه والسلام يا أهل اليمن اقبلوا البشره إذ لم يقبلها بنو تميم اقبلوا البشره إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا يا رسول الله مالوش ما ايه اعطنا قالوا قبلنا يا رسول الله أهل اليمن أهل اليمن اهل ايمان واهل حكمه كما بشرهم بذلك رسول الله الايمان يمان النبي قال كده الايمان يمانا. والحكمة يمانية. هذه بشرة من سيد البشرية لأهل اليمن. فقال اقبل البشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. قالوا جئناك نسألك عن اول هذا الامر. قلنا اسألوا عن الدين بقى. جئناك نسألك عن اول هذا الامر. فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غير. وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء. وخلق السماوات والارض. فنادى منادن ذهبت ناقتك يا ابن حصين. استنى قال ليه يسمع وين قلنا. انتم معي ولا ايه? ذهبت ناقتك يا ابن حصين. قال فانطلقت. الصحابة برضه سبحان الله بشر. بشر. جري على الناقة. <تصفيق> قال فانطلقت فاذا هي يقطع دونها السراب قال عمران فوالله لو وددت أني كنت تركتها عشان يعد ويسمع بقية الكلام لأنه كده ما نقلناش كل اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واضح ناخد بقى الشاهدنا الحديث ايه وكتب في الذكر كل شيء وكتب في الذكر كل شيء يبقى هذا تقدير التقدير الأزلي وروى الإمام مسلم من حديث عبدالله عمرو بن العاصر وحديث ده عمد في هذا التقدير الأزلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة جاء سلام كتب الله مقادير الخلائق انت عارف المكان اللي انت آت فيه دلوقتي بقدر وكتب من زمان من زمان التوب اللي انت نفسه الآن لبسته بقدر ان الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء جل جلاله هنا قد يسألني طالب علم طيب احنا كده يا شيخ ممكن نعرف من الحديث ده يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر امتى الحديث يقول كتب الله تعالى مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الأقدار بألهى قبل ما تخلق السماة بخمسين ألف لا ليس هذا هو المراد خلي بالك المراد هو تحديد وقت الكتاب وليس أصل القدر فهو أزلي خلي بالك يا أخوان المراد تحديد وقت الكتابة لا القدر لا أصل القدر لا إن الله تعالى كتب مقادير الخلالق في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا وقت الكتاب لا وقت التقدير فالتقدير أزلي واضح هذه نقطة مهمة وفي الصحيحين هذا حديث جميل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام الأنبياء برضو في بينهم إيه؟ حجاج بس بالحق احتج آدم وموسى عليهما السلام فحج آدم وموسى يعني النصر والغلبة كانت لمن? لآدم فحج آدم وموسى يعني كانت الحجة لآدم على موسى ايه الموضوع? قال عليه الصلاة والسلام قال موسى لآدم سيدنا موسى اقول له آدم انت آدم الذي خلقك الله بيته ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنة ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونافق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتك يعني بعد كل ناف تنزل الناس من الجنة بخطيئتك إلى الأرض فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ها خلي بالك أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح وفيها تبيان كل شيء ها؟ وأعطاك الألواح زي القرآن كده وأعطاك الألواح وفيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق أدي إيه إنت قرأت عندك في الألواح من ربنا كتب التوراة قبل أن أخلق بأديه يعني فقال موسى بأربعين عاما كتب الله التوراة قبل ان يخلق آدم باربعين عاما حديث صحيحين. قال آدم لموسى فهل وجدت فيها في التوراة اللي هي مكتوبة قبل ما يخلق ايه؟ آدم مكتوبة عوذ بالله مكتوبة فقط. قال آدم لموسى عليه السلام فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغلع. اصبر شوي. <تصفيق> وهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى قال نعم مع ان التوراة مكتوبة قبل خلق ادم بكام ب سنة. قال فعل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى قال نعم ايوه قريتها فيها فقال ادم افتل افتل مني افتل على امر قدره الله عز وجل عليا أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وفي سنن أبي داود بسند حسن أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصابك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال القلم رب وما اكتب؟ وماذا اكتب؟ قال مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني وبدأي قل لابنه يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني من مات على غير هذا يعني على غير الإيمان بأن الله قد كتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة فليس مني وفي صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أبو هريرة أقول للنبي خلي ولك الشباب برضو الحديث مهم للشباب قلت يا رسول الله اني رجل شاب ابو هريره بيقول للنبي اني رجل شاب واخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزوج به اني رجل شاب واخاف على نفسي العنت ولا اجد ما اتزوج به ولا اجد ما اتزوج به النساء قال ابو هريره فسكت عني رسول الله ما قبش قال ابو هريره فقلت له مثل ذلك مره فسكت عني رسول الله إني رجل شاب وأخاف على نفسي ألعنت ولا أجل ما أتزوج بالنساء قال ثم قلت له مثل ذلك للمرة الثالثة فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلت له مثل ذلك فقال النبي يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقم جف القلم بما أنت لاقم فاختص على ذلك أو ذر فاختص على ذلك أو ذر يعني أو اترك اختص من الخصاء وهو قطع الأنثيين ليقطع الرجل بذلك شهوته اتجاه النساء وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب ما يكره من التبتل والخصاء هكذا ترجم البخاري لهذا الحديث في كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل يعني الانقطاع للعبادة والخصاء والخصاء من أجل التبتل وإلا فالتبتل يعني التفرر العبادة وحده ليس محرما فانتبه لهذه اللطيفة قال البخاري فالبخاري من أفطه الأئمة في تراجمه فقه البخاري في ترجمته ترجمة في البخاري في ذاتها ثق فهو يقول باب ما يكره من التبتل والخصاء من التبتل والخصاء عرفنا معناه حديث قال الحقر بن والحديث ليس إذنا بالخصاء الحديث ليس إذنا من النبي لبي ورير بالخصاء بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك كأنه قال له صلى الله عليه وسلم إذا علمت كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الخصاء أو في الاقتصاء إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء هذا هو المراد قال عليه الصلاة والسلام جف القلم بما, بما أنت لا فاختص على ذلك أو ذر في بعض الكتب يعني ذكرت هذا الحديث آآ محرفا وقد قرأه بعض اخوانا من اهل العلم محرفا فسمعت اقول فاختصر على ذلك او ذر فاختصر وليس كذلك فاختص فاختص وليس فاختصر على ذلك او ذر يبقى المرتبة الاولى مراتب الكتابة التقدير الازلي انتم معي انا عارف الموضوع صار الكلام واضح ولا لا اللهم ارزوكم الإيمان. يا رب. يبقى التقدير الأول من التقدير في مرتبة الكتاب ربنا كتب تقدير الأول تقدير ايه? ازلي. تقدير الثاني تقدير يوم الميثاق. ايه بقى يوم الميثاق دي? يوم ان قال الله للخلق جميعا. ألست بربكم قالوا بلى. قال تعالى. واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. خلي بالك. ما قالش واذ اخذ ربك من آدم انتبه القرآن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون التقدير الأول التقدير أزل مرتبة الكتابة التقدير الثاني التقدير يوم قال الله عز وجل للخلق جميعا الست بربكم هذا تقدير الميثاق تقدير او كتابة الميثاق تقدير في الميثاق قال الحافظ ابن كثير خلي بالك رحمه الله تعالى الاول روى الامام احمد الامام عبد الله ابن الامام احمد في الزوائد الزائد على المسند بسند صحيح عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال في قول تعالى اذا اخذ ربكم بني آدم وذرهم ذريتهم واشرم على قش قال جمعهم فجعلهم أرواحا جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أبا أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بذلك اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري فلا تشركوا بي شيئا إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا شهدنا بأنك, بأنك أنت ربنا وإلهنا لا رب غيرك فأقروا بذلك والحديث رواه أيضا الحاكم وقال صحيح الإسنادي وأقره الذابي إذن هذا الميثاق كتب الله عز وجل فيه ومن رحمته وعدله انه لم يؤاخذ الخلق باقرارهم في هذا اليوم ما اخذهم باقراره في هذا اليوم عنا الخلق جميعا قد اقروا لله في هذا اليوم بالوحدانيه واشهدهم على انفسهم فشيد واشهد عليهم السماوات والارض فشيدت ومع ذلك لم يآخذهم الله بهذا الإقرار لأنهم حينما نزل الأرض اجتالتهم الشياطين فأنسدتهم هذا الميثاق فوعد الله سبحانه وتعالى أن يعذب منهم أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحج بأرسال الرسل وإنزال الكتب قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أباكم آدم عليه السلام أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بذلك ثم إلى آخر ثم قال إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاق، يعني بهذا العهد وبهذا الميثاق. وأنزل عليكم كتبي فمن رحمة الله أن أنزل الرسل ليذكروا الخلق بهذا العهد وهذا الميثاق، وأنزل معهم الكتب ليذكروا أيضاً بهذا العهد وهذا الميثاق. يبقى هذا التقدير الثاني هو التقدير في الميثاق. طيب، التقدير الثالث بإجاز هو التقدير العمري، التقدير الأزلي، والتقدير يوم الميثاق، والتقدير العمري. الأجل عند خلق مطف في الأرحام إبادة تقدير ثالث في الكتاب عند خلق مطف في الأرحام كما قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث وإن خلقناكم من طراب ثم من مطفة ثم من علقة ثم من مضغط مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم من منكم من يتوفى منكم من يرد إلى أرذال العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري ومسلم من حديث المسعود قال ابن مسعود حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق يا سلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك أربعين يوم برضو ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب بكتب رزقه ها، بكتب رزقه بقى التقدير العمر أو الأجل كتابه هي. تقدير فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد اللهم اجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاء يا رب يبقى يكتب رزقه وعمله وأجله وشقاوته أو سعادته. قال عليه الصلاة والسلام: فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار فتخرج. وإن أحدكم ليعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فتخرج. والقيد كما ذكرت في الحديث فيما يبدو للناس. وفي الصحيحين أيضاً الحديث عنس. ان النبي صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول الملك اي رب مطفة اي رب علقة اي رب مطغة اي رب اذكر ام انثى اي رب اذكر ام انثى اي رب اشقي ام سعيد اي رب ما رزقه ما اجله قال المصطفى فيكتب الملك فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء ماشي اخوانا تبقى لا تقدر ايه عمري او اجلي طيب الاحديث ذلك كثيرة لكن مش عاوز اطول يكفي هذا التقدير الرابع بعد التقدير الاجلي او العمري التقدير الرابع هو التقدير الحولي في كل سنة في ليلة القبر يبقى تقدير ازلي وتقدير يوم المثاق وتقدير عمري او اجلي يوم ان تستقر النطف في الارحام وتقدير حولي ليلة القدر، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين قال ابن عباس رضي الله عنهما خلي بالك يكتب من أم الكتاب والتقدير الإيه الأزأل حسنت يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحجاج يقال يحج فلان وفلان. ده تقدير ايه? حولي. والله العظيم يا اخوة. سنة 1405 هجرية. ذهب للحج تقريبا لأول مرة. وسافر معي مجموعة من اخواني من السويس انا حينما أنا اعد هذا يعني بكيت وتذكرت هذا الموقف العجيب ونزلنا في فندق الى جوار الحرم يعني قبل يزيد عن الحرم مدين متر وقبل عرفه بيوم يعني يوم الترويه يوم كم؟ يوم تمانية يوم تمانية احنا مسافرين من السويس قبل الحج على الاقل تقريرهم بـ 18 يوم ومكثنا المدة بكلها ويوم تمانية وإذ بأحد الناس معنا يقول طيب يا شيخ أشوف وشك بخير ما أنتش عاوز حاجة من سويس قلت له إيه خير قال أنا مسافر مسافر في المسافر مسافر السويس الله إزاي دي احنا نحرم الوقت عشان نطلع على مينة قال لا أنا مليش كيف حق السلام أي والله الذي لا إله غيره قلت له لا مش ملكش كيف أنت لم يرد الله لك ذلك لم يقدر الله لك أن تشرف بالوقوف على عرفك فذكرني كلام عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومض حتى الحجاج يقال يحج فلا فلان ويحج فلان وقال مقاتل يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القادمة وذكر عن بن الشبيه في هذه الآية وذكر عن سعيد في هذه الآية قال إنك لا ترى الرجل يا سبحان الله انك لا ترى الرجل يمشي في الاسواق وقد وقع اسمه في الموت خلاص قدر حيموت السنه ده او ماشي بقى ايام لكن خلاص سيموت قدر انه سيموت ورى عن ابن عمر ومجاهد وابي مالك والضحاك في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبه يفصل من اللوح المحفوظ الى الكتبه امر السنة وما يكون فيها من الاجال والارزاق وما يكون فيها إلى آخرة والآثار في ذلك عن الصحابة والأئمة كثيرة جدا. يبقى التقدير الرابع تقدر ليلة الإيه ليلة القدر. التقدير الخامس والأخير من تقدر المرتبة التانية من مراتب القدر إلى مرتبة الكتابة التقدير اليومي. ما فيش طعاب الخالص. يبقى في تقدير أزلي وفي تقدير في يوم الميثاق وفي تقدير أج عمري أو أجل وفي تقدير حولي يعني كل حول يعني كل سنة ليلة القدر وفي تقدير يومي. قال تعالى كل يوم هو في شأنم جل جلال الله كل يوم هو في شأنم فالتقدير اليومي هو سوق المقادير الى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق سوق المقادير الى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق قال تعالى يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأنم روى ابن جريف بسند حسن عن, عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبي قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأ فقلنا يا رسول الله وما ذك الشأ ما شأن الله هذا وما ذك الشأ فقال عليه الصلاة والسلام أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين كسلام كل يوم هو في شأ معناه ان يغفر ذنبه ويفرج كربه ويرفع قومه ويضع اخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز وتذل بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وروى البخاري تعليقا موقوفا على ابي الدرداء ومنهم من رفعه لكن الموقوف اصح قال الله عز وجل كل يوم هو في شئ قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع مقاما ويضع أخاً وقال الأعمش عن مجاهد عن أبيه عن مجاهد عن عبيد بن عمير كل يوم هو في شئ قال من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلة أو يفك عانية أو يشفي سقيما وقال مجاهد كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا وقال قتادة لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض يحيي حيا ويميت ميتا ميت ويربي صغيرا ويفك أسيرا وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم وقال الحسيد مفضيل هو سوق المقادير إلى المواقيت وقال أبو سليمان الداراني في هذه الآية كل يوم له إلى العديد بر جديد يا سلام كل يوم له إلى العبيد بر جديد. اللهم صلنا ببرك يا رب العالمين. كل يوم له إلى العبيد بر جديد. وذكر البغوي رحمه الله تعالى قال المفسرين في قول كل منه في شيء فقال من شأنه أن يحيي وأن يحيي ويميت. ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما شاء وجملة القول في ذلك خلي بقى حضرتك بقى وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي أن التقدير اليومي المقدور هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق ان يناله فيه لا يتقدمه ولا تاخره لا يتقدمه ولا تاخره يعني يسوق الله عز وجل القدر الذي كتبه العبد فيما مضى في الوقت الذي شاء في المكان الذي شاء لا تقدم ولا تاخر وهكذا يا اخوان التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والتقدير الحولي تفصيل من التقدير العمري او الاجل والتقدير العمري تفصيل من التقدير الذي كتب في يوم الميثاق. وهذا التقدير تفصيل من التقدير الازل الذي كتبه الله عز وجل يوم خلق القلم. يوم خلق القلم لان اسفاد الارض بعد كده. يوم خلق القلم. والامام المبين هو من علم الله عز وجل هذا بالنسبة الى الاقدار في الدنيا ومنتهى المقادير في الاخرة. الى علم الله تبارك وتعالى في اخرها الى علم الله تبارك وتعالى وهكذا انتهت الوائل الى اوليته وانتهت الواخر الى اخريته وان الى ربك المنتهى هو الاول وهو الاخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم اكتف بهذا القدر في مراتب الامم بالقدر وان شاء الله تعالى الحديث عن مرتبة الثالثة ومرتبة المشيئة والمرتبة الرابعة ومرتبة الخلق والارادة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره وأن يرزقنا الرضا والتسليم والاستسلام إنه لي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.